واشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه ومن طبعهم بإخصان إلى يوم الدين أما بعد عندما تجربنا تفسير في القرآن قالها درسي قلنا نقول نوحو نوغا بلاونا من سورة الحشر قال الله تبارك وتعالى ألم ترى مياضاً على جنابك صلوبنا وقوضاً ليابين إلى الذين كوين نافقون منافقوا بي يقولون وحي كلهم لإقوانهم ولا ليلكوا الذين ولا ليلك كفروا قلو بي من أهل الكتاب أهل الكتاب حال أيهين لإن أخرجتم هذه العلم بحيوة لا نخرجنا وضعنا وضعنا وضعنا معكم لتركنا ولا نضيحوا مرة كوى دعين فيكم في خذلانكم إذن كنن اللي ينغرغارين إن إن حادا انقفنا كوى دعين ما إنو أبدا هو لغان وإن قوتلتم حضيرا إن الله دقاء الله منا لننصرنكم وإنه ينغرغارينه وإنه ينغرغارينه قال تعالى إله والله الله يشهد وحمر غاتك يهي انه منافقين تلا كاذبون بها على اليالين يهين لا ان اخرج يهود هذيل بحيو لا يخرجون منافقين تبيان معهم يهود لجركود ولا ان قتلوا يهود هذيل لا دغى لمان لا يسرون منافقين تغرغرميانهم وراء انصرهم والله هذيب غرغاران لله يريد ليولونا ويشيدريانوا جيدين يهر الاضبار الضبيالك ثم لا يسرون كذبنا لو غرغار ما وحب حق ربي غرغار لا سيما لعنت ميدينك المسلمين ترى اشد اذى ولا رحمه من من الله من خوف الله إلهي احسبي سين ابقبي برنت هاي من الله من خوف الله إلهي احسبي سين ابقبي برنت ذلك قاسل سو من خوفي خوفهم من المخلوق من كون خوفهم من المخلوق اشد من خوفه من الخالق إِلَيْ عَبْسِدَيْ مَخْلُوقَ كَعَبْ سَنَيَّا مِدَّيْ خَارِقَ كَعَبْ سَنَيَّا كَعَبْ كَعَبْتُو فَابِتٌ وُحُو كُسُّكُنَادَ بِأَنَّهُمْ مُنَافِقِينَ تَطَوْرُ إِلَيْهِينَ قَوْكُنْ لَا يَفْقَهُونَ أَنْ فَهْمِنْ حَرَمَدَ إِلَهِينَ لَا يُقَاتِمُونَكُمْ يَهُودُّ إِنْ إلا في قرآن ما قالوا ينحدث هنا أنه قلت لك الله مماهني ما قالوا ينكسون محسنة تلو فيسي اللقوريه قرنوا ورائتوا الدورين دربية القدال كدنين قلت لك الله مماهني بسهم قالوا ينحدث هناك هذا شديدون وعمد قدائك بنام بينهم ينحدث هناك قلت فاحصدهم أدوبوا قالوا واحد أمريني كميعاً كوواً وذيكيراً والحالة أمريني سعيني وذيكيراً قلوبهم قلبياً كذو شطاً أمرد كلا تكسر أي طهي ذلك أي ذلك ما ذكر من تشطط قلوبهم كلا تكسر أنت أس قلوبته كلا تكسر طهينا فابتنا بِعَمَلِهِم بِصَرَابِ عَمَلِهِم جَارُوا قَوْمًا وَقَوْمًا إِلَيْهِم وَطَنُّهُ لا يَحْكِلُنَهَا وَحَجَرَنَهَا يَدُ مَثَلُهُمْ يَهُودٌ غَيْرُ نَاظِرِ اتِّصَارِ هُدَى كَمَثَلِ الَّذِينَ يَهُودِي تُسَارِهُ مَكَرُوهًا مِنْ قَبْلِهِمْ أَيَّكَ كَهْرِيَّ أَمْ بَنُوا قَيْرَقَ حَ كَرِيبًا وَهُمْ يَرَوْنَ زَمَنَ كَهْرِيَّ ذَاقُوا وقال امرهم اركودي قالمده يا ظلمي اها بقوه دي, دي سياده تميه ولهم حانو سماء حدع حدع اليم شركه عنجيا كما فعل الشيطان مثل هؤلاء اليهود يهودان سفلوده في اقترارهم بالذين وعدهم النصر Sina ay ugu kacsumeen muraafiqiin ta gargare ka u baltaabay kama farisha ibari shaytan oo kare weeye id waqt yay lamideh qala shaytan u kuira lii insaan insanka ukfur jalo ku gargare farama kafar insaan ku barku gaarobay u inni aniga barii minka barii anka ahay ku gulebay اني انقروا إلى الشيطان اخاف الله اللهم كبقى الله سوى رب العالمين عالم كورانا سوى برباريه فكان عاقب الطوامة الشيطان اي انسان كي ابداعي علمته روحاً مخطي انهم اللي بدردوا في النار مارتبحت دين الكسوناده خالدين خالدين حال ايه فيها النار مارتبحت وذلك الخلود في النار ان نار تلوغ ورانا جزاء الظالمين والظالمين تعادل كود ان يهوذا مغادره المدينه دكانات صدق قرايه احايان طلع على بيتشربن وكانقاع طلعوا على بيتشربن النظيف طلعوا على sibasan oo kala hormariyay dagaalkoodu kala hogleyay dagaalkii is soo oo Maanin kaisa nügaadun ta Inabharak daga liya faraha kusarek Waanin yehoodi Buala hafta dodi de, Qureish kumad dagaadun Sida Qureish nii yehoodu maddaga allah mekkertu Weli budna yehoodu sida harbidu maddaga allah mekkera Lakin Buala hafta librakutad Lakin maal mekkeddi Faraa wa gabadha muslimat ah ayay heerke kaffiileen wasaqtan yahoodiyee markaas arin ismuu meesha tagnaa ninki gabadha marada ka sidoo meesha laykiisa dhigasnawaa labbi ayay ku saas ku qaraahi waalaqahi magalada madiina waa laga saaray adri ay naxleeyay oo ka gennaysay kubba baro nadiif baa nabir si di aan dal si geeni horaku soo qaadanay salo ta dagaalku ku bilaaway wuxuu aha nabi inay id dilan inay qarsheeyeen markay nabiga dili tagen salatu allah salaamu alayhi rabbina uu waxyooday nabiga akii hareereeyay isweer ka qabtay islaam markii inay is diidan dhan markii wal hareereeyay wal Aga kui te ei märka, et Amella Sarai, Marka Slivamaga, Abdullah, te ei märka, et Abdullah, te ei märka, et Abdullah, te ei Abdullah, te ei märka, et Abdullah, te ei märka, et Abdullah, te ei märka, te ei märka, te ei märka, te ei märka, te ei märka, te ei märka, te ei märka, te aa labaq qoraa ilaa kaayo baynaa baq baaru qoreen qoreediihiisa yahood kaleena waajoo bana waydiiso gargaaraya waayday sidii mid ka fuulaanin haddii taqaalacana anaga dagaalamayna haddii ma la koraad إذ إلهي وهو سبحان احد الى هيت رجل وحبهم قرصوا alam tara hamza wa tahad alam taram ya arwa allahi ya ibn ilahi wa naga subhana ila ladina kuwa na faqumuna faqobe yaquluna almustanafa yaquluna wahii ilahi li aqwanih wa la ilah fi din u wala ilahi huwa inna subhana wa ta'ala muwafiqin tahuk kadiga qalada محايا إليه المنافقين تواقع إمام البقاء وحيلي لإخوانهم وهم اليهود من بني قريدة والنظيم جعلوا المنافقين إخوانهم في الدين لأنهم كنفار مثلهم إليه المنافقين تواقع إليه وراء لليه يهود محايا إليه وقعوا أيضا المنافقين حقا حبوك إليه يحيسوا ماهن حقا ظاهر كأنه سأبونا معاملين أنه ظاهر كا كأنه لما معاملين لكن إن دالله وقفنا إله إبتس بل نار تبوضه سيانبا ألم ترميه من عرقنا بك سوضانه إلى الذين قوى ما فطو مرافطو بي يقولون وحيكوليهن ولا لهم في الدين أبو وراء الأقل الَّذين وراء الله كفروا قانو بي من اهل الكتاب قالوا كتاب حال اي كمده رب قد عيد يا كذب لا ان اخرجتم هذه لين كهيوم مغاره لين كسارو لنخرجنا وضحنا وضحنا معت لشركينا ولا نضيع كون دائمين فيكم في خذلانكم قد يساكبح لكي أخدلان قفنا كي يلمين يهود قد يودع لكي أخدلان هذا هو ليه المنافقين وانضيع ملك أدعي أن فيكم في خدلانكم إذن كإلا أن الهوتياء قد يودع لكي أخدلان أحداً قفنا كي أدعي مينو كي يلمينو أبداً وارغاً كي يلمينو وإن قوتلتم لا ننسرنكم وين ينكرغرينهم وين ينكرغرينهم المنافقين هادين قال تعالى الى هو الخوير والله الله يشهد في مرقاتي كي هي انهم منافقين تلا كاذبون بيان على اليل اليه لأن لا يكونون بهم سيدي يبقى تولى بحقه هل منافق ما قاعد منافق أسوى المدهب يدين ملك منافق مدعو إلاشته ملك ومصلح حقا لماذا معلوم تأس كعرك ومصلحات تأدون أؤد مدهب ومصلح وماذا إرادة سياسات صاحب تحرك ملك ومصلحات تحرك ما انت هبلت اكتصاد كعرك حقا يو برسول وضو شبا بركض ولي هبلت waheliya wa fuddaasiya xadiga maslahaad ummad waasiga ku dhamaadta waxaas ka barahay hawlayaa ummad dawlad iskugu gureesiyadan mahaya ilku geeyo ma aha waxba boos la dunikar ma la mefarna nit وهي عنوه قدقنا صافينا مصرعات تورتان ما هي شيء كبير سيشه قدقت الطالب ما هي شيء كبير سيشه قدقتنا في الدين وعنوح عصفين حلمت مغرقه منافقين تيهود إلا الله سبحانه ولا إن قتلوها الضيلا لدك يهود لا ينصرونهم منافقين تبقى القارم يهود وراء النصرهم والله كبهو گگرگاران دینهی لا يولونا ويلچيدريانو چيدريان الاكبر الضبيالكم ثم لا ينسرون كدنه لوكر غيري ما ارحفكو هذه بشاره مستقله بنفسها وبشاره كره مركي منافق يگلمدون اني سنگگرگار هيمي مركز ضرب و هناك بشاره وين اوغان انه هو سبحانه لا انتم ايدنكم مسلمين تها اشد اريق ببان رهبتا حق ارصده في صدور لا وهو لا من الله من خوف الله الله اجسد سي كعدي ببان منافق الصفة وعلى من صفات اللويه قرمضه والعظيم مهم او اقطت الصه او مؤمن مؤمنين صفات اللويه قا هو ان النفاق اسكبارا wa waxa la yiraahday sideedaba ogow qof muumin taa ama munaafiq raka ca salaad laakin munaafiqu nifaq ma ca salaad ma ma ka qabo ismaamada saxida ka wasaq ah taf nifaq iska gakhab salaad oo wal wal oo hisaabtan wa qof muumin marka حابك يا جماعه صا صوت مو فهمت قبل كانو سايق في رياده ضبكهم بتقول وين حاول ما قلبي بسو ديمه قولك اقوى رجل انا على الله كاتم في انك اب صميد انا على الله كاتم نيتها يا واحد مفكر يعمل الله يحرره فإن كان لكم الله كل رغوبه ورغبه وحويان بذلك او وحوي ليس بوعله ذلك أولاً ما قال الله ذلك المذكور من كون خوفهم من المخلوق الشد من خوفهم من الخالق أولاً قال الله سوى شيئاً أه المخلوق كبقيا أكأباك بالنعبصده أي خالق كبقيا ذلك أولاً كاسو ثابت محوك سبنا بأنه أيق القوم إليه قول لا يفتهم أن فهم ان عبده الله وضل اله على الذي سوقون وذم عن مصلحته خط صحبه اقون حظي فهم نهايه ما حي فهم نهايه حب مكب كبه ضره مخلوق وحكست شر يا مكر كل قرضه الله وكافكا والله وحق فهمته وكسيك لكن مركب مخلوق كابسطه اراد ان ادم اس الى ان الله كرو رقابك ادونك كره دوره يمتك اقره قراب دوه مخلوق كمهرك رك سترد اذا طف كمرافقه مصلحه سميقه من او وحبه شر ذلك المذكور من كون خوفهم من المخلوق اشد من خوفي من الخالق ارك لا سو شيك او اه عبس دوره اي مخلوق كبقى يعني كعقاي برنت هاي أبس دور أي خالقك بقياه ثابت وحي كسر ناطي بيانهم أيبو قوم إليه قومكم لا يفقهون أو وفهمينو عذا مضاء الله إيا مصلحة الحقيقة أنقرنين لا يقاتلونكم يهود وفعيكم لا يقاتلونكم يهود بن الله دقال الله ميا قالوا بن الله دقال الله ميا شميعا دمان حاليه دمان حدفيريس يهود صبحي أهايه مثل ما على رابطة لله؟ هل نتلقى الناس صحيحين؟ قال الله يسكوه إنه إنتي أركيان إنه ناشى فرصة لكجهت لكن وحير هذا الدرامان ولا نبكت حيث إسكبوكت كالا يا مجهت ولا نبكت حيث إسكبونا حريصانا يا مجهت لكن هذا هو أركان إسكبوكت جدا إنه أجوكوكت شديد كراما لديه أي واحد أجوكت إسكبوكت جدا haddii qarqaan inuu yasho dilanka soo socoddo wuxuu bay ka salaamaanaayaa Allaah yuxu ma uun dibana yuu mid takale ila wuxuu subhaana laa yuqaatilunkum yahud in la ما قالوا إن كايسوا محسنة تنقل فيس من وراء الجدوري دربية لقدالكود تقال كالتا قارحان يهودين وانتبن فيس حرق وحكاتو وانتبن فيه قلال كود وحكات لكن تت ديفيدا قبرناك انت اسكينا عدو اسكينا يمع معنا إنه وخيرين بأسوهم دقال كودين شديد واغمت عرق بينهم يهودين نحن غالبا وقاسه يهود نعيكه اسكو قران ولا تصوركم وضغطات اسكو ميحب وضغطات اسكو ميحب هالمودين غالبا استحلت كيما مع ياك ويين غالبا سجع وحويا انت المصلحه ولا اسكو ملك عقار لكن مركز والسدير والرهود باقي وشتان وحاية هرهتان ايه چعير وخائحة يا مليك مصالحاً مضايضاً كلمة قيلة مصالحاً مماني قول ميل قريم ما قليم الى روحيد سبحانه بأسوهم دقال كودة شديد وامد أضايب بلن بينهم نحلو تحصبهم واحد امالين ايضاً جميعاً كوي فلانساً انه اسكو مد يهين ضاهكاً ضعي تواحي موتيان متنمو سوحرمان وضشاقين ساسي موتيان والحال أيض أم لاينا إذا إناكوا لنسيهين قلوبهم قلبيان كوضو شاك تعمل كالتقصنعي حتى نوأس بعضها مكبال كل داخل كفراد واسع هنباد مككورال إسكاك إخيرا إياهي مكوا بارا وخوا الرباقين وكمة صلحي جارو حدين أوكاء كمس الحالي سن إن كان قطع إلو كل كل اسمها بالبادية اسمها بالبادية دالك اي ذلك المذكور من تشتت قلوبهم قال ارن فاسلوا اي ذلك المذكور من تشتت قلوبهم ارن كلا ثابتوا وقصوا ماذا بأنهم يهود قوم قومين قوم لا يعقلون عن حجرين مثلهم سفدود يهودان اغربوا ونضير سفدودو كمثلين لدينه وقوي سفدودي من قبل اي جهورتد كسناده يهودي كرهيدي او يهودى غير قاعو ويهودي ريبرو قينقاع كموي ودودودي Kariban wah yakohray zaman yakohray hayaku was muhay hal kozib qadira irawu fa ridhaqu kuwi farob qayqah ku reban qayqah wa fa'in dhaqu wahidat dewi yahudankui kohraye wa wa i arinkal ugu sheega waa gaalnabada iyo xaqla bagalan wihii ka dhashay leteriye ee adoon ka ilay ku dulloobeen aaqiraar annar u hoyadeena waaku waahidow iyo yahoodi ku warkahoreeyay waala amrihi arinkooda iyo qowdi ka dartay dadweynaha warahum waxaan u suumay aaqiraa adab adab kaasu alimul mu'limu chika فَإِنَّ وَحَوْلَ الْمُنَافِقِينَ تَإِيهَ يَهُودًا لِسُكُ شَبَهَا فَأَطْرَانَ سِرُّهُمْ أَيَّ مَسْرُ حَاقَ إِلَى الْيَهُودِ وَهُمْ نَذِيرُ يَهُودًا صِفَدُوا فِي قْتِرَارِهِمْ بِالَّذِينَ وَعَدُوهُمْ مُنَصَرًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ سِيدَ أُغُ دَغَيْنِ وَأَيُّ غُ كَذُومِينَ مُنَافِقِينَ كما فالشا الشيطان والشيطان كي دغيدي او دغاي او كار شيطان كيسدو او دغاي مققق انسان كا واسيدي او كار مزلو مزلو ها اولي يهود يهودان اور هر بونافير صفد في اضطرارهم بالمدينه وعدوهم النصر ويعاقب سيدي اوغود اوغدمن المنافقين وحينا مديحا ما الشيطان الشيطان صفدي سوكره اذ وقت الى قال الشيطان كير للانسان انسانك اكفر قال انا كنت باغي ريه قفقا فلما كفر فلما كفر انسانك ما كو غيروب قال الشيطان كي اني اني بريء منك بري عنك كغولبا جره وعاد كشقيره إنني أريد أن الشيطان <سؤال> أخاف الله الله أنك بقى الله سوى رب العالم من العالم فهو أرسل أبو رب باريه فكان عاقبتهما شيطانك إيا إنسانك إباريه إليم تودئ وعن نقطئ أنهم اللي بدردوا في النار نارت بحريني كسوا خالدين حالا إيهن لركوا فيها النار تبحرينيه وذلك اي الخلود في النع ان ارتقوا وارا ما هنكلوا افكار هي جزاء الظالمين وظالمين تقال كسي ابن شريب وكان هرقعو كانت يصري Quran ka imamu mu ka dikto all adunkana kubebado akrana sarafa nurun khaba ul sirayyu chaligu wariyay waxa jiraynin aadid ah horeb Israa'il kamida li شيطان كما كيدسه وان انتقرن نورك وشدا وحسن ياي شيطان كدرو كوب عنك قرب يا وعد كباته هو على ضه هو باغي اه وانا مصبر قامت بعدي اوجان جابت عمرو وعلى جابت عنكم ايه ذكروا ان يدل اه وده ده مركاز و كبانا و وحا لا طشي وراو وراه هي و ولا وحيود ما بكا وحش قالو تيغما هو رجبا داس دي حاصمات و ربط دمته لوحيتش بتاع منك سعيد تاولتك <تكلمة> الى بي في خاطر سوقهم زال اي شيء ما كون ساكوا دا نودو او اوبرشوت شيطانك هذا هو الشقدي الله ما يسكو كيناي ولا اسكو قرغي ركزني ما قال لك كيسل يسير وحود والله ما هذا كاع تاعك فقط ما راهي رشيق بما ينهل مخاخ وانه الدشان شيطانك برك الدم يقف تكون ريده ما جوغي وانه قوم سبع قال بما راك قدك تاع قال ما من شيقاع فكر وكر وراهمي صح تدي الشوع اا استوا عترق على فيدات ما صار اصبحوا صار سكراده دي كانت وانا رجعنا من ساعه الشتاء تدي الشوع تدي لي يونس اا فرميلا لابا فيها بين كي يؤثر في انتي المركز الساحنه نيت ووبا السيتور دايروا فيي ايه بعد ما تكون راهي مكوشر بس مكامي دا هو لي مينو حلاوه يا باي هنا الشيف ينسك داينا والله انا واكلو فيك ذكي انا ريال سوف يرغفت بحالي واسكتما التور وقص سأل لي روحكو قرره سواقب سواقب تاري بقر كاللوكي يال لكي مرحل نشكل تارينا مركي لزيوه در شايتان ولي ويقول لحظة الله نعناك الشايتان اللعنة تبع تلوحكو بتبالي داري سكيلة داري سكيلة هذا زيوه التوقع هذا نبيك مصير التوقع عمليوا نبيك مصير نبيك مصير ترتون التوقع لك مَتَى يُرِيدُ مَانْثُ وَحْدَهُ بِالْبَيْنِ وَحْدَهُ كَرَنَتْ يُوسُفُ تَحَكَّنَ كَلَفُونِي رَأَى يُسُفُ تُوَدَّى يُرِيدُ بِالْيَنْكَاءِ قَالَ مَا قُدِرُ فَلاَ صَخُ بَقُوَتَ لَبَيَ كَوْ سَوَا غَالَهِمْ حَيْثُ تَنقَاصُ إِلَى أُجَارَاتِهِ شَيْطَانُ مَكْرُسُكَ الْعَالِمُ بَابُ الْمُكْبِدِ سدا واش ده حدود بابا زيره لو خسك قروي له مركز زيره كو ريده او غبا يا كو فيه زيره دي وخا كبران دي اندام دي غيري اندام دي غيري وا ان بي يربط الشركه قطع الغسيل شباك او اسبيتال تو رو بفتح لكم مع عا انتو دكتور اخي صوده ولا يصح بغلط دراسته كاسو حقايق كاسو برنان كبير وحاطب دلاء ولكن هذا يبقى على المنطقة دلاء ما أعلمك سنة سبحانون الدلاء أنا دائم مصيراني بحضاك السلطور هذا يجب أن تسكين كوريسا وإلا هلانك شئ يمتبع كوريسا يجب أن المرادة كانت أحيب يجب أن يكون كوريسا وصقير مياران إلا رأسا وفي المؤمن زماني ترمجر تنعك الدراء وانا قرأ بجيس ميمو وإنس پورے یہ اوتای وحلی النواقص شی صغیرین بالا الدلی اس کے گالو دکان کا ڈھحبق تهریب لے الگا قوقف لے الگا کو سکن و تو لے قا دین کر گال من لے و صتے و صحرہ وحال را شیطان بر کو رجو تلی قبرین اتھ نابات تو صلال جو تهدی قبرین رجال و وحقيقه رب قد تكبدت ترابك الالهي و الى ادلك ما فرت افرين فرت وسيريه ادون كالحفكم لا معقين تنغل لكن شيء لا داس ما يريه تعالى qala ta'ala ila huwayri alam tara miyadan araqalliyab alam tara dad ta لكن ينحن لأشخاص وحوان وظيفة تقول وحي تكسوك تقديم اتنا وحوان ديوثاتي جندي كلمة قال تعالى إلى روح يري ألا ترى مياغم أرغى اللي يا بالنبيك صبنا إلا الذين كوا النافقون منافقوا يقولون وحي كلههم لإخوانهم ولا ليالكم ويهوداء الذين ولا ليالكم كفرو قلوا بي من أهل الكتاب هل الكتاب حال أي كم يديه وحي كلهيه لأن أخرجتم هده اللعين بحيوه مجالة المدينة اللعين كم بحيوه لأنكو الجنة واضحين واضحين معكم لتشركين فيكم في خود الله لكم إذن لا إن إن لغب حول لين نهوكي أحدا انقفنا كو يدعين مين أبدا وريقين وإن قوتلتم هده اللعين لا مانصر لكم ويرين غرغرينا هم قال تعالى روحي والله الله يشهد ومرقاتك يا اي انهم منافقون لكاذبون بين بين على يعنه لان اخرجوا هؤلاء اليهود لا يكونون منافقين بهم ما معهم يهود, يهود لا ينصرون المنافقين ما هم ور ان نشرهم عدي او كرغارن فرضا و تقديرن اي بعدنا لا يولن الادبار بابيال كيدين يا نو جيدين يا فما لا يسرون كيد من لو كرغارنا لعنت يدك مسلمين ته الشد عليك ورغبه حق ابصده ابصده في صدورهم منافقين تقلبيالكوا هطي من الله من خوف لا ابصده عليك قد مدنت هاي ذي كلمه كور ومن كون خوفهم من المخلوق أشد من خوفهم من الخالق عبسدوا رأي المخلوق كعب سنين إني كأت كاتو عبسد سنين ثابت الله سبنا بأنهم بصواب أنهم أيها قولون قومين أيهن كن سبنا بقوم كلها الله إلهي وين انكيسة لا يقاتلونكم يهودون لدك الله من ميان. كميعا دمان حالا أيهن إلا في قرآ لا يقاتلونكم يهودون الله دقال الله من ميان كميعا حالا أيهن قوي كل انسان إلا في قرآ مغالوين رحضوا دينين وقلات دقال الله من أمهان مغالوين كمحسنة رفاق سلقو ورجي أومين ورائي جدورين دربية القدر كدينين كلا صوت دقال الله من أمهان شديد وامد أدائك وامد بينهم بحي يودون أدائك بانه يهي تحصبهم أدوكم أحد قالوا لهم لهم جميعا كوهو ذا تشيرو إسراثة حوضا والحالة لهم لهم إليه وذا قلوبهم قلبيا لكم نشطا تكسر أيضا ذلك كلمة كورو كان لصور شيئا من تشطوتي قلوبهم قلبيا لكم تكسرين فعبتهم حكو سخنا بيانه أيه قوم قومين اليهين قومك الله يعقلون أنواحذق جارنين مثالهم صفاده كما سالي اللذين مثالهم يهودان هبنو نظير صفاده كما سالي اللذين يهودين أكلوا من, قبل من قبلهم أيهة كوريين أبنو قينو قعا قريبا وحيارنا كوريين ذاقو يهودين كوريين وحيدا دميين وابال امرهم ارينكوا غالمدها قوه وقدره كونوا نسيد الى دنييه ولهم اخره ورسناذ عذاب عذاب كليم الملم شركه حنوجيا كما صار الشيطان اي مسر هؤلاء اليهود يهود دين اوره كانوا نادر سفره في اقترارهم بالذين وعدوهم النصر من المرافقين سيدهو كزيهم بلقاتك ايو بلقاتي المنافقين تا كما فري الشيطان وشيطانك تسفديسي اوكالي اد وقت يايل ميديه قال الشيطان وكيري لليساني انسانك اكفر قالو فلما كفرمكو انسانك قالو بي قال الشيطان وغو يري اني اني اني بريء منك بريانكا اهي كوغولماتي روحيكو جيرتو اني اني اني اخاف الله الله انك بقى والشيطان Allah Rabbul robbal makatuf wa baynahu iska bihi kare kutusat Allahus Rabbul Alamin alam karana subbul berio Abu Hurayra insanka abai irmtu wahin nakotay annahuma lamadudu fi nar nar ذلك وذلك أي الخلود في النار النار تلقوا جزاء الظالمين وظالمين تأمال كود قال تعالى إلى الحذير يا أيها الذين ضدك آمنوا حقا غنيينه اتقوا الله الله كبقى والتنظر نفس النفس ما عمل قدمت أيها المريض اللي يقدم برئي قيامه واتقوا الله الله كبقى إن الله الله خبير ومدحب وغالقى بما تعملون واحد صمين أيضا ولا تكونوا هالله متلقنين كالذين كوي أوكال نصر الله الله المامي ضعب سي وفانساهم الله به المنسيين أنفسهم نففيا الكودي مصلحة جيدة أولئك كوات ضعب الله المامي هم الفاسقون وكوات ضعب الله كباحي لا يستوي ما صنعوا اصحاب النار نار تاسهر تيده واصحاب الجنه جنها اسهر تيده اصحاب الجنه جنها اسهر تيده هم الفائزون وكو غوريستيت الى يوم سبحانه وتعالى وركنوا سن شيغاي سيفا يا منافقين ط وهم عمرو يا كو سوحي حلمامين منافقين ط ما انكم ibada bi alle alle ab siris ilaahay waxa agtiisa wanaag looga gaaray inay ku dadaalaan waxa ilaahay agtiisa xaqiiqad looga dammoqto inay ka fogaadaan maankooda waa ka baxbayna maskaxdoodii maankoodii qow waxa buuxiyay dadka iska raali garee tokuyu ka kumaan dadka la noolow maslahaaba dadka adduunyo taas guddiga socdaan tabriqa qiyam rusuutan إلهي وحيري سبحانه يا أيها الذين ضدك آمنوا حقرهم أييرا اتقوا الله الله كبق التقوى يشمل فعل ما أمر به وطرق من عنه زجركم يرحافظكم تقوى لأنه الله أمره وحي شمله رئي ده كل مرئي ده الله كبه وإن أقسمه ده وحقه أمره وحقه رئي ده أكهرته وأكفه والتنظر نفس نفعل ما عمل كي قدمت أيها المريضين لقدم بري قيامة تنوامه معنى هذا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وانظروا ماذا اتدخرتم لأنفسكم من الأعمال صالحة ليون معادكم وعرضكم على ربكم يرحافظ وحيطة معنى هذا إلهي انتو سنئن حسابي والتنظرها في رضا نفس النفط ما عمل في قدمت ايها امر الذي قدم برقي يا واه ما انت اد هي سطراقه اكيد دداد فير اكيد دداد فير سلام داف فير صح صدق داف فير دا يسكران دا صومك يا حقك فير جهادك يا بير والدينك فير ذكريك يا وردك فير وحا عاد نصيب دغوي وحاء قف ما أنت بقول دولار مرك الليودي بعد حيث تخفرينه لنعكات تابرن كوال ولا أمي فعل سنقاطة لكن حول مرت عن عقيدة دي سكعب سك أمي فعل سنقاطة أمر اكوال ولاي صلاة دي سأوتو كان يأمي إليه هورت دي سمارك رتغو فعل سنقاطة صدقاء دي سوح مي فعل سنقاطة صوم كي سوان وفعل سنقاطة ذكر دي سوان وفعل سنقاطة حاج كي شيءك سو راموفيل صابنا رادار وحا عاد هيدو وريله باصل بيري ووحا عاد حماله سمينه دا ان تنخط بالله بينه خ بين كل حساب اذا في سقف حسابك و تنظر نفس نفسها بيريده ما قدمه لقد وحا اي فريق يا ما لقيت هو مريده وحا قفيري ان تنته اليه انتي سفرك تقن فيريو وجي لاغا دفته وحا تقدر تعمل ضد ما لكن هذه الحسابة وقال إليك وقال إليك وقال إليك وقال إليك وقال إليك صحيح قالت كتابة المميزانة سنة المميزانة سيسرته ورعاتكم عنه وقال إليك إيحاصبوا أنفسكم قبل أن تحاصب ورمزت الحسابي أنت لا يحصابي وانظروا ما ندخركم لأنفسكم من الأعمال الصالحة وارفيريه وحااد كايتا كا خيغاي روخماشه هذا ليوم احادكم وعرضكم على ربكم معلمك ربي وحو لينين لينين باندي كو او ليني سوخريو وحااد ميل وحا وحليه لو هرتي كر اني هين كلي اسك الله الله كبتا ان الله الله خبير ومث كباه بما تحمل روحت سمينيدا ولا تقولها لم يطلقوننا كل دين قوي وكلام رسول الله الحالمي وذكى عباده لله الحالمي وحكل اسكا مشغول سي افر يا لا تنصح وحكلكم مشغول سي الهي وين واخكوا هم قوانين القواص ام حي ليس يقابل الله الحلم سنى فان فانصاهم الله وهو حافظك لا تنسو ذكر الله تعالى وهو إذا يداده على الله يحسك على فينسيكم العمل لمصالح أنفسكم التي تنفعكم في معادكم هباب هالمامتان إذا الله وعلى الله إنه أبوري إقامت على الله يكرد يوائل إنه هالمانسي عمل كي صالح أها وآقرأ إنه أنفعله إنه ومن دياسة وعقوبا عن كبر الرياء وحنا نار لا يستوي ما صنا اصحاب النار واصحاب الجنه كفك حصاطنا اعقيدة دي صديق فيرنا صلاة دي صديق فيرنا صدقة دي صفيرنا وحي قرد عبادة كلامنا وحي أصحة كفر أضيقا وطريقة أهل الشنة قلت كمكافلك اي الدوية اي عيارت اي حارانت كم مشكور سنة وطريقة النار مسلم اي حدورمين طريقة النار لا يستوي مسلم أصحاب النار مارت أصحاب تيد يو أصحاب الشنة أصحاب هم الفائثون وَقُوِلَ لَيْسَتْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حَقَّ هَنِيئَةٍ إِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ مَا عَمِلْتُمْ سَيُحْصِيهِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ لِّكَيْلَا يَضِلَّ أُولُو اين نصوص ذكر الله الى هي فسكي سهلمم اي الله الوهل نسي اي ان الكود فيالكودي مصلح مصانع ان ندور الله الوهل نسي مصلح ابي اخرهم في الهاب طرائق قواصم الفاسقون وقوا دعوا لا يسمي مصنا اصحاب ماركا اصحاب تينا واصحاب كمطي كنذا اصحاب تينا مصنا ايه الدورينه طريقه اله ماركا أصحاب الجنة جنة أصحاب تهدو الفيسون وقوة بوليستي قال تعالى إلهو عبيري لو أنزلنا هدان كل سوى ديشنهين هذا القرآن قرآن كان على جمال بور كركيس لرأيته بور تاسعيات أركي له خاشي عن حاله يهمدك إلهي أدل ليسان متصدع عن حاله يهمدك دلدلاعة دل من خشية الله عبصد على الله دلدلاعة دل وتلك تاس الأمثال تصاريالكاس نطلبها الله عن قصة مينينا للناس ضدك لعاللهم يتفكرون تكريني فتفكران دراتي در قصة مينينا هو المعبودك حقا الله هو الله الذي هو المتكا. لا إله إله حق لغو عبدا موجود موسى رعين إلا هو الله ما همه عالم الغيب والشهادة بك وحك كرسني وحك أمه هذا هو معبودك حقه الرحمن وامدك المحرية صلى الله عليه وسلم الرحيم وامدك المحرية سيسا قرسيا إدو خلقي ساكمدا هو معبودك حقه الله هو الذي وامك لا إله معبود حقه وحابده يسجل إلا هو الملك ومتك كون كمام الله القدوس ومتك كدهيرا من كل عيب السلام ومتك كم نبجر من شميع العيوب والمقائس المؤمن ومتك كأمان جريا خلق جيسا عن يظلمهم انو ظلميو المهيمن ومتك بالعلي على خلقه وعمالهن العزيز وامتك غارب كوتيسو مالمرطو الجبارو وامتك قصب الضبران اي أطول والموخم اقدر يكون قصقو قصبا وقوم مالمرية المتكبرو وامتك اسكالووه من كل شر وصو سبحان الله إلا همان نقصر يحب كفو بينا سبحان الله إلا همان كنستهم كفو بينا عما يشركون وحق آلام وحضو الدريان هو معدود كحقه الله هو الله الخالق وامك اشياء قدره انت لا ابور البارئ وامك ابور في قدره ميل ماريا المصور وامك سوره يو صور ويرا شيء ابورا لو كديسو سنات ال اسماء مغايا مغاياك القصر وانا قبلن يسبح له الله وحو تصبح صدا ما مخلوق في السماوات على يالك والأرض ملك مخلوقا قصراً وهو الله العزيز وامدك قالبك الحكيم وحكمة ضدراً إلهي وإنه سبحانه وتعالى وهو وإنه يأرنك قرآنك وإنه مرشيغ يأرنك قرآنك وإنه يأرنك حضي إلهي الناشئ بن آلنك اللغة السوداتية والغوة الخالفة وبره برحامتك سوداتي لها فهمسي لها بورها السوء أقصد الله اللغة لله إلهي لكن بلؤي يقو عاين جال اركتيله ودل لكن بلؤي اذن كينتين لا كوسو دجول لو انزلناه دن هذا القران والقران كان على جميع البور كركت بورته قران بورتي خاشعا حاله ويمد خشوع صار غليه وخشوع سان متسديعا حاله مد دل من خشيه الى حب سبتي عبس لله عب قال تعالى الى روحي وتلك طاس الامثار تص على يالكاس نضربها وحنويلينا للناس دك دك يا وحنويلنا والفهمه برو ودردلاعه ما دي دل لو سو دجيو ايقو ساعه اركعو اق اق محابا اذن يكم يوم ان كلفيت انت اللي إن كنتي تقرا القران ولا نك دول اقيوات فهمت اننا الخشوع والتضرع الى اله او جسم الى روحيري وتلكات الامثال تصار يلكص نقرها وحو يينا لناس داتك لعلهم يتفكرون تقبل ان يفكران يدب حساب طه هو معبود كحقا الله هو الله الذي ومدك لا إله إله حق لبو عبدا موجود دروسانهين إلا هو صغا أمهاني عالم الغيب والشهادة ذاتك وحق كقرصون إيا وحق أمه وقضب الغيب وحق الضومادة كقرصون والشهادة تنا وحق الضومادة أمه وقضب انتع صغوا اسفقوا هو الله الرحمن ومدك النحديسة بلا ركوس الفيسان الرحيم وامدك ان حديثي سيقرسي ابن دونو خلقي بيسا كميدا. هو, هو معبودك حقا الله هو الله الذي وامدك لا إله معبود حق لبو عبده موجوده مصرحين وسنشرين إلا هو سغم ماهنه الملك بطر كونك معمولة المتصرفوي في الكو وامدك كونك معمولة الملك المتصرفوي وامدك أصبه معمولة تمام مخلوقة سبحانه سبحانه القدس ومتك الظاهران الظاهره من كل عيه الظاهره من كل عيه القدس ومتك الظاهره كأب ومتك الظاهران ابن ننته السلام ومتك النباد قال من جميع العيوب والنقائس ويرحافظه حافظه كانت مانكو فصيره يا اسماده الهي اهل كان قلت الله معاني دعوه مشيئا انت بابا نفسه السلام الله وامدك كان رد قاله من شميع العيوب والنقائس إله وإن عيب المنتر نقصان المنتر وكان رد قاله والكمال في ذاته وصفاته وفعاله معايلة إله وامد كاملة ذاته ديس صفات ديس إيه أفعال شيء المؤمن وامدك أمان قاله وكان رد قاله من خلقي مخلوقي سا. من أن يظلمه إنه ظلمه المبين لمن معنى المفسرة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 إيمانك أيرهميين همي... أي أدوميجيس وقرهميين وأنا أقول كل شيء بلنقاتك أو بلنقاتك معناها اللبادو المهيمين ومتك الضالعاني مقاطقك كال... على العباد وأعماله أدوميجي يعماشيوه يام مراقبين الله صعودة الله سيكون مراقبينه والرقيبه المهيم ومتك الله صعودة تاكا تاكوية نبيحه لصعودة على الخلق واعماله المهيمر ومن كذا العنيا او الالينه لاصوبه العزيز ومن كالك تاوق الضو نقص حسيون له لهت كريم السقنا اذا ماي كرتي اني ديب جارسيده يسجين الكبار ومن كقصب mid uu ugu talagalay caafimaad wa caafsanara ee quri dhigerta qaadumaal mid uu kan niba ugu talagalay wa ku soconaa cid fakir ka dhigerta in dul midna mid وحا نهاية إدمرسية كرطة مالك جبارو وحا أقدري وحكم كوليكا أيو كفرينك المتكبب إلا وامدك إسكالووين من كل عين وصوح وحكا استقوى حماما إلا وانا كده سبحان الله إله إبان كنستها عما يشركونا واحد قالا له هو معدودك حطاه الله و الخالق وامدك قدره خالق و المقدم ومثل ما قدرك شيخ انتو صب هو قدرك شيغان صباصو مقدوره البارنه شايد سيدي وقدري وفرنا أمي المارينا صاف سوية الخالق وامدك قدرى أشياء البالي وامدك أبوره شايد وقدري فرية المصور وامدك سورد وياه شايد أنك وقدري يسورد ودوره أل سورد يقوم إمانا الله كليكي سيوسف نابير على سماء مقعيالكي الحسن ونقضبنا يسبيح له الله أعو تصبيح صدون نستهى اور نفسان يحب ما مخلوق في السماوات عريالك قوس معدي والارض ذو قوس معدي وهو الله العزيز حمك غالبك الحق الحكيم اي حكمته ظلت لو انزلنا هذا قوس دجله انه يري هذا القران قرانك على جبين بوركك لرايته واعرك له بورتي خاشعا عاليا يدخل شحصا متسدعا عرضه مدك دل من خشيه الله دل لا عزيه الله ضد وَتِلْكَ طَاسِ الْأَمْثَالُ تُصَعَ لَيَا الْكَاسِ نضربها وحبوية لنا للناس الضدكة لعلّهم يتفكرون بطلقين فكران دراده هو معبودك حق الله هو الله الذي وهمتك لا إلهة معبود حق لبعابده إلى ذنب وضن وسنشرين إلا هو الله ما عنه عالم الغيب والشهادة أبوامد وحكم مكانو كثرت صوم اي وها امو قدا وا ميتك عالمك كو هو محدود حقه الرحمن و ميتك محريس تبار الله الرحمن الرحيم و ميتك حديث سجارسيو ادو دورو خلقي سكميرا هو محدود حقه الله و الله الذي و ميتك لا الهه اله حق له يعبدوا عباده حق و انس جريم الا هو سغم ماهن المريك و ميتك كون كمعمرا القدوس و ميتك من كل عين ايه بمانتد كبه هنا السلام وامدك النباب من شميع العيوب والنقائص أي ايه بياله ايه نقصان المؤمن وامدك امانيالي خلقه المخلوقي سه من ان يظلمه ان الظلمية كامانيالي المؤمن وامدك الضالعانيال او او أد. على خلقه وعماله موي خلقه سيح ما شو وامك قالب كوتيس من المرتق الجبار والله قسد بدن المتكبر والله اسكن وي من كل سوء وعيب سبحان الله الله ان كنتم استع ما يشركونه وحق قالوا ووغو دريان هو معبود بحقه الله والله الخالق وملكك درع خياض انت لا ابوريك البارئ وملكك ابو رول فليه وخيو قدر المصور وملكك صورتو ييره له الله كريسا يسوى سبنا بأن الله سبحانه مرحيالك الحسن ونائك ببلاً يسبحه وحنستهه له الله ما مخلوق في السموات عريالك القصوه بلا والأرض دولك قصوه وهو الله العزيز وامدك غالبك الحكيم اي حكمات ببلاً الله سبحانه وتعالى علم صلى الله